من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومغذول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسدناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معصينا مصحوح لأجل ألفامنا تأديب سلامنا عليه وبحضره is mi God uh -huh. كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إخنا جميعا ظلم ما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تصاق إلى الذبح وكمعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحيال أنه ضرب من أجل ذنب شعبه وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش أما الرب فصر بان يسحقه بالحزن إن جعل نفسه تبيحة اثم يرى نسلا تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنب